بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل ا ل ف ر ا ن على عبده ليكون للعالمين نذيرا <تصفيق> الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صفا ر ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا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 وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلده ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسي كثيرا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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزلون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا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 واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا ََْ للمتقين ََُِِّْ إ ِ م َ ا م ً ا أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ يجزون ََُْْ ا ل ْ غ ُ ر ْ ف َ ة َ بما َِ ص َ د َ ر ُ و ا ويلقون َََُّْ فيها َِ ت َ ح ِ ي َّ ة ً وسلاما ًَََ خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ُْ ما َ ي َ ع ْ ب ُ بكم ُِْ ربي َِ لولا ََْ دعاؤكم َُْ لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا م ل س